إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَدْرِ فَمِنْهُمْ نُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفِرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ